وقال ايضا رحمه الله تعالى يرث مراته اجبن مطي على الياب بالغامر ويربى على قبر تضمن ناظري فثبت السبب مكانه بضجيعه وينم منه اليك عرف العاطري فلكم تضمن من ثقا وتعفف وَكَارِمِ أَعْرَاقٍ وَعِرْضٍ طَاهِرِ وَقَرَ السَّلَامَ عَلَيْهِ مِنْ ذِي لَوْعَةٍ فَضَعَتْهُ صَدْعًا مَا لَهُ مِنْ جَابِرِ فَأَسَاهُ يَسْمَحُ لِي بِوَصْلٍ فِي الْكَرَى مُتَاهِدًا لِي بِالْخَيَالِ الزَّائِلِ فَأُعَلِّلُ الْقَلْبَ الْعَلِيلَ بِطَيْفِهِ عَلِّي أُوَافِيهِ وَلَسْتُ بِغَادِرِ إني لا أشتحييه وهو مغيب في لحدي فكأنه كالحاضري أرعى أذمته وأحفظ عهده عندي فما يجري سواه بخاطري إن كان يدثر جسمه في رمسه فهواي فيه الزهر ليس بداثري قطع الزمان معي بأكرم عشرة فهواي فيه الزهر ليس بداثري لاهي عليه من ابر معاشري ما كان الا ندره لا ارتجي عوضا بها فرثيته بنوادر وي لو انني انصفت في ودهي لقبرت يوما قبا ولم استاخري وشققت في خير بين فؤاد يضريحه وسقيته ابدا بماء ما حجري اجد الحلا وذل الفؤاد بكونه فيه وارعاه بعين ضمائري لا سالثم مغفرة له وتجاوزا عنه من الرب الجواد الغافر اخلق بمثلي ان يرام متطلبا حوراء ذات غدار وان واسوري مقصورة في قبة من اللؤلؤ ذخرت ثوابا للمصاب الصابري لخلت ذراعي وانغردت فإنا كن تجاوزت بها كنت أربح تجري ولئن حرمت ولم يفز قدحي بها فإنا لامر الله أخسر الخاسري من جاوز الستين لم يجمل به شغل من جملن والرباب وغادري ذا شغل وفي زدل معدهى فزاد اكد شغل كل مسافر وي الشيخ ليس قصاره الا تقا لا ان يهيم صبابه بجاذري نفرط اتباع غيد عنه كراهه ومن العناء علاقتهم بمنافر هل يلتقيان نم بقرن في وغا إلا ذا أزرق أو بعذب باطري وإذا تقحم أعذل في مأزق كان الأسير ولم يكن بالآثري ما يشتهي نهدا ولا حضرا ذاثرا إلا خليون في زمان باطري حسب كتاب الله فهو تنعمي وتأنسي في وحدتي بدفاتري أفتض أبكارا بها يغسلن من يفتضهن بكل معنى طاهري وإذا أردت نزاهة طالاتها فأجول منها في أنيق زاهري وعرى بها نهج الهداية واضحا ينجو به من ليس عنه بجائري قد آن لي أن أستفيق وأراوي لو انني ممن تصح بصائري فلكم اروح واغتدي في غمره مترددا فيها كمثل الحائري وارى شبابي ضائعا في عسكر عني وشيبي وافدا بعساكري فقدت مضفره علي ولم تزل قدما معلى انتقاح الظافري ولقد رأيت من الزمان عجائبا جربتها بمواردي ومصادري فوجدت إخوان الصغاء بزامهم يلقاك أمحضهم بعرض سابري ولربما قد شذ منهم نادر وأصولنا ألا قياس بنادري وإذا نبا بي منزل أو رانبي وإذا نبا بي منزل أو رانبي سابقته ان وكل عقاب الكاسري ساجوب ارضا سهلها كحزنها عنبي واول قتلها كالآخر ولقد عجبت لمؤمن انفشدقهي جرس كن قوسا ببيعه كفري لسن يحيي مدايبا ولما يرى اما لسانك مثل ليث حاصري ولو أنني أدعو الكلام أجابني كإجابة المأسور دعوة آسري لكن رأيت نبينا قد عابه من كل ثرثار وأشدق شاعري فصمدت إلا أن تقن ولا ربما قدمت بحار طريحتي بجواهري ما استحسنوا طول الخطابة برعوه فَقَصِيرُهَا مَهْمَا تَقاوَ بِمَنَاذِرِهِ وَلَمَا رَأَوْا سَرْدَ الْكَلَامِ بِسَائِغٍ إِلَّا لِعَبْدٍ قَارِئٍ نَاوِذَ ذِكْرِهِ فَلَأَيُّ فِي الْإِكْثَارِ لَا فِي مَنْطِقٍ يَهْدِي إِلَى الْعَلَمِ بِنَفْسَتِهِ فَحَرِيٌّ وَلَقَدْ أَقُولُ لِبَعْضِ مَنْ هُوَ عَادِلِي فِي الْقَفْدِ فِي شَامِ وَلَيْسَ بِعَادِرِي لَمَّا عَارَيْتُ الأَرْضَ أَفْضَحَ مَاؤُهَا رَأْقًا كَبَتْنِي مِنْهُ حَشْوَةُ طَائِرِي وَلَوَنَنِي أَرْبَى الْقَذَا فِي مَشْرَبِي لَكَرَا تُكْرَعَتْ ظَمْئًا بِهَوَاجِرِي وَعَبَرْتُ بَحْرَ الرِّزْقِ أَلْكَ مِصْرُ وَنَا خَيْرُ صَنَاعٍ عَلَيْهِ وَكُنْتُ أَمْهَرُ مَاهِرِي لَكِنَّنِي أُورِثْتُ مِنْهُ عِنَايَةً بقناعه وتجملا في الظاهر اي فمن ارى انها ما قد يضر باهله والبقر عند الله ليس بضائر اي ولقد قفمت من المطاعم حاجتي ومن الملاهي فوق ما هو ساتري وانا لامركم مكرم من جيرتي ومعظم ومبجلن بعشائري وغدا بالميدان سباق ثاقيل فيرى الثقيل من الخفيف الضامر والذوات ان كنت سكيتن به ارجل حق على هجين عسري والويل كل الويل لا لم يكن مولى يذ تلك الشدائد عصرى اني لا اشكره على آلاءه فهو الوفي بعهده للشاكر وعليه أرجو في أنابة مخلص فهو الذي أرجو لسد مفاقري